من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبو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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شربه هذا عذب فرات سائر شربه وهذا ملح انجاج ومن كل تاكلون لحما طريا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 سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنْدِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأوفقوا مما رزقناهم وأوفقوا مما رزقناهم سرروا على آله يرجون التجارة المتبور ليوفئهم جورهم ويزدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومنهم سابقوا بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا باسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله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 خرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم مذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله لمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَقَوْمُ سَوْءٍ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَنجاهم نذير لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من يحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً استكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يضرون إلا سنة الأولين فلم تجد لسنة الله تبديله ولم تجد لسنة الله تحويلا